بسم الله الرحمن الرحيم the تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات of وما بينهما The بالحق of مسمى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 ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم او اثاره من علم ان كنتم صادقين ومن منه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 كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحظ لما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريتموا فلا تملكون لي من الله شيئا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 وَإِن لم يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا تَأْثِيمٌ قَدِيمٌ ومن قَبْلِهِ كِتَابُ موسى إِمَامًا وَرَحْمَةً وهذا كِتَابٌ مُصَدِّقُ لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا ليُذِيرَ الَّذينَ ظلموا وَبُشْرٍ الْمُحْسِنينَ إِنَّ الَّذينَ قالوا ربنا الله ثم استقاموا إِنَّ الَّذينَ قالوا ربنا الله ثم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 سَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُهُ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِي صَالُهُ تَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه, وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أحف لكما أتعدى مني أن أخرج وقد خلت الكرون من وهما يستغيثان الله ويلك وإلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.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 ما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم أنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وَقَدْ خَلَتِ النُّذُورُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم إِنَّ اللَّهَ وَأَبْلِغُكُمْ مَا أُسْلِتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرِمٌ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 أبصارهم، فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله.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 يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتون فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أن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 أولئك في ظلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر, بقادر على أن يحيي الموتى بلاء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 فَهَلْ يُهْلَكُوا إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ